Bismille, herra, me, herra, jūn. Alhamdulillah, illa, diena, zala, la, bidi, jinkita, ba, alam, ja, la, hua, jua, ja, oj melliu, vira, bansan, še didam,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 مَا بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ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 وَلَ مُلِئتَّمِن مُم ربَ وَكَذَانِكَ بَعسْنُم لتَسَلوا بَيْنَهُم قَالَقَائِلُم مِنْ مُنكَم لَ بِسْتُمْ قالوا لَ بِسن يومًَا أَو بَعْضَيُم قالوا رَبّكُمْ لَمُ بِمَالَ بِسْتُم. Fabarathu achada kubiwali rikumhadi ilelmedina, fali jom duru ajuha azga karama, fali jati kubi وَلَا يشعرن بِكُمْ wala jušė bikum achada, inna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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَعْرِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ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 استغيثوا واثوا بما انك المهليش الوجوه بئس الشراب وساء اثمر تفقا ان الذين امنوا وعملوا لا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 سُدُسٌ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِْلتَلْجََّتَْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِن مُ شَيَْْا وَفَجرَّر نَاخِلَ لَهُ مَ نَهَرَا وَكَانَ لَثَمَرُ فَقَالَِ الصَّاحِبِ وَهُو يُحَاوِرُ فَقَالَِ صاحِبِهِ وَهُو يُحاوِرُ أَنا كثَرُ مِنْ كَمَا لَ وَأَعزّ نَفَرَا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 ان تاتيهم سنه الاولين الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين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 قال الا لم اقول لك انك لا تستطيع معي صبرا الا ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا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 قال هذا فرااقُ بَ وَبَك سَعونَ بِكَ بِنتَأويل مَا لَ تَستْطِع عَلَ صَدْرَا أَمَّ السَّفينَنتُ فَكانتْ لِم ساكينَ يعملونَ فيِي البَحْرِ فَرتُ أن أعبَهاَا وان كان وراء ملك ياخذ كل سفينه رصبا وام الاولام فكان بواه مؤمنين فخشينا ان ينهقهما قيانوا وكفرا فارادنا ان يبدل ربهما خيرا ذَنْك تَ وَطَر بَرحم وَأََّ الجدَ فَ كانَ لول مَين في المدينًا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 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه فِي إنا مكنا مِنْ في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 اَمَّا يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ هَيِّنٌ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ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 حَتَّى إِذَا جَعَلَ نَارًا قَالَ آتُونِي عَفْرِ ذَلِقَ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ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 وكأه لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا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 ذالكان جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم